سوب لا خدمتك كشخت عين بدمعتك جرب دموعي كسر فلوعي طار الخال سحكتك خلي نعلي كل أصبح قادم للخدم أهجر روحك لو ما روحك يندار بروح الألم ما عند حسي شي حب يمكن ما شايل قلب يلا بعمر ما بيجمر وعيون الزين بتصوب تعطش ما صدقت أنت غير الماي رتني لطفوفك حلم خلنا صير فيها نركب غيم شفتك وبقلبي الخمت لا معالي ابكي سنين من الكتراب بمشي ابتهى تبدا بمجلسك لجمة وجرحي يقدسك قطع بيك كمس بيك رادت بس تتنفسك الحظ من نحرك بدك تبحوك وانت النديك نحرك دامي قلبك ظامي لا ما يلشفتك حدا الشي قبالك ينحني حبك ما ينفي خيرك احنا وسفرتك عشنا يا عطشان مو فقير ليخدمك قادمك سلطان يمغذيني برحمتك وحرقة روح مصيبتك الطفخن قونيتك شهك عطر الطف منيتك ساتر وعليه كصيد، كي عدنا تحب الحشيد فوق الساتر عشت العاشر، وذكر عابس وهيد منك خذنا المرجل عشنا الساتر كربل فلستشهد لا من البيت شخصك بالكلاب عشتك يا حسين يا ننتصر صاروا ليشفى نهار جم حجداوي. دمك ضاوي بالفشق الجرحك طوار ما إلي قيم وبخيت قيمة لي سويت خدمتك صارت جينح باسمك تعليت يخدم بنص ميتة جون عندك بدن ما يهون ولدك صدرة ضيفة بحضره لو طلبكن فيكون كصيد جيادنا تحب الحشيد فوق الساتر عشت العاشر وذكر عابس وهيد منك اخذنا المرجلة عشنا الساتر كربل خلستشهد لا ما نلبت شخصك بلك القبيلة عشدك يحسين انت صار, صار وليش فافك نهار شمح دمك ضاوي بل فشق الجرحك